وَخَالِقُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ وَرَازِقُهُمْ فَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْض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 وقلت إن الحروف المقطعة الموجودة في أوائل سور القرآن في أوائل بعض سور القرآن هي أربعة عشر حرف يجمعها قول القائل نص حكيم له سر قاطع وهذه الحروف الأربعة عشر قلت ذكرت في تسع وعشرين سورة من سور القرآن وبعد أن بينت بعض ما يتعلق بهذه الحروف وآخر شيء ذكرته فيها فيما يتعلق بحكم مدها عند تلاوتها وقراءتها فقلت هذه الحروف الأربعة عشر تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم لا يمد منها مطلقا وابدا وهو الألف ألف لام ميم وقسم يمد بمقدار حركتين وله خمسه احرف وهي حي طهر كالمد الطبيعي ياسين يا الف لام را را بمقدار حركتين وبقية الأحرف وهي ثمانية يجمعها قول القائل نقص عسلكم تمد بمقدار ست حركات وتنقسم إلى قسمين أيضا مد لازم حرفي مثقل وقلت ضابط هذا أن يأتي بعد أحد هذه الأحرف حرف يضغم فيه الحرف المتقدم بالحرف المتأخر فيحصل تشديد وتثقيل كاللام من ألف لام ميم فاللام لا لا مد لازم حرفي مثقل والميم مد لازم حرفي مخفف وكل واحد منهما يمد بمقدار ست حركات لكن ذاك اكتسب التشديد من أجل الإضغام والثاني بقي مخففا ليس فيه تفقيلا وتشديد وكل منهما كما قلت يمد بمقدار ست حركات من باب البيان فقط يوجد حرف من هذه الحروف الثمانية وهو العين يجوز فيه الطول والتوسط والقصر الإشباع والتوسط والقصر وهو حرف واحد العين حاميم عين سنقاف فالعين يجوز أن تمدها ست حركات أو أربع حركات أو حركتين لأنه ينطبق عليها ما ينطبق على مدلين ومد اللين الواو والياء بشرط سكونهما وانفتاح ما قبلهما وهناك ذلك عين عين يا ساكنه وقبلها فتح عين لان حرف العين مركب من العاء من العين من حرف العين والياء والنون عين فانطبق عليها ما ينطبق على مد مدلين الواو والياء بشرط سكونهما وانفتاح ما قبلهما كبيت وخوف فلك أن تمد العين حركتين أو اربع حركات أو ست حركات وأما فيما يتعلق بمعاني هذه الأحرف المقطعة إخوة الكرام فيما يتعلق بتفسير هذه الأحرف المقطعة وبيان معناها عندنا محل متفق عليه فيها ومحل مختلف عليه فيها أما محل الاتفاق فأجمع أهل الإسلام على أن هذه الحروف لها معنى وذكرت لشكمه لها معنى وذكرت لشكمة يقرر هذا ويوضحه ثلاثة أمور الأمر الأول أمر الله لنا بتدبر كتابه وتفهمه دون استثناء فدخلت الحروف المقطعة في هذا لها معنى وذكرت لحكمة فعندما أمرنا الله جل وعلا أن نتدبر معاني كتابه وأن نتفهم كتابه دل على أنه لا يوجد في كتاب الله وكلام الله شيء إلا وله معنى وذكر لحكمة أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر اولو الألباب أفلم يتدبروا القول ام جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين فإذا أمر الله لعباده بتدبر كتابه دليل على أن هذه الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن لها معنى قطعا وجزمة وذكرت لحكمه والأمر الثاني الذي يقرر أن هذه الحروف لها معنى وذكرت لحكمه تحدي الله لعباده من إنسهم وجنهم على أن ياتوا بسورة من مثل هذا القرآن وقلت سابقا إن أقل السور ثلاث آيات أي لا يمكن لمخلوق من إنس أو جن أن يأتي بمثل ثلاث آيات من كتاب الله في الفصاحة والبلاغة والإعجاز والإحكام وتقدم معنا أن الأحرف المقطعة هي آية من كتاب الله جل وعلا في مصاحف الكوفة ميم عين سينقاف تقدم معنا أن هذه الأحرف آيتان وعليه فلا يمكن للبشر أن ياتوا بآيتين فيهما حروف مقطع وآية أخرى بعد ذلك فيها كلام آخر بحيث يكون ذلك الكلام في مستوى كلام الرحمن جل وعلا لفظا ومعنى فتحدي الله لعباده بأن ياتوا بسورة من مثل كتابه دليلا على أن هذه الأحرف لها معنى وذكرت لحكمة ولو كانت بمثابة الكلام المهمل الذي لا معنى له لقال العرب لنبينا عليه الصلاة والسلام كيف يتحدان ربك بسورة من سور القرآن وفي هذا الكتاب ما لا نفهمه ولا نعقله ولا نعلمه فيه كلام مهمل بمثابة مخاطبة العربي باللغة الأجنبية وهو لا يفقه ذلك وهنا الأمر كذلك فلو كانت هذه الحروف ليس لها معنى ولم تذكر لشكمة لقال العرب لا يصح لربك أن يتحدانا بسورة من سور القرآن وفي كلامه ما لا نفهمه ولا نعلمه ولا ندركه وهو لا معنى له. الأمر الثالث الذي يقرر أن هذه الأحرف المقطعة في بعض صور القرآن لها معنى وذكرت الحكمة أن الله جل وعلا حكيم وهذا كلامه فهو كلام حكيم نزل من حكيم سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد تنزيل من حكيم حميد فإذا كان قائل هذا القرآن حكيما حميدا المتكلم به حكيما حميدا كيف يوجد في كلامه ما لا معنى الله؟ ولم يذكر لشكمة إنما هو بمثابة العبث هذا يتنزه عنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى ولذلك قال ربنا جل وعلا في سورة هود ألف لام را كتاب أفكمت آيات ثم فصلت من لدن حكيم خبير فهذه الأمور الثلاثة تقرر هذا الإجماع الذي قلت إن هذا هو محل الاتفاق هذه الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن لها معنى وذكرت لحكمة قطعا وليس في كلام الله جل وعلا ما لا معنى له ولم يذكر لحكمة فالحكيم يتنزه عن هذا الوصف الذنيم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير بعد هذا الاتفاق على هذا الأمر حصل الاختلاف في أمر ثاني وهو هل هذه الأحرف المقطعة التي لها معنى وذكرت لشكمة ندرك معناها من جميع الوجوه ونقف على الحكمة التي من أجلها ذكر الله جل وعلا هذه الأحرف المقطعة في أوائل بعض السور كتابه هذا الذي حصل فيه الاختلاف والاختلاف ينحصر في قولين اثنين القول الاول أن هذه الأحرف كما قلت لها معنى وذكرت لحكمة لكننا لا ندرك حقيقة المعنى ولا نقف على حقيقة الحكمة التي من أجلها ذكر الله جل وعلا هذه الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن إنما نقول ألف لام حروف من حروف الهجاء من لغة العرب ذكرها الله جل وعلا في بعض سور القرآن ما المراد منها وما معناها هذا مما اختص الله بعلمه فهو أعلم بمراده وهو أعلم بكلامه سبحانه وتعالى لا ندخل عقولنا في تحديد معنى هذه الأحرف المقطعة مع جزمنا كما قلت لأنه لها معنى وذكرت لحكمة هذا القول هو الذي مال إليه جمهور سلفنا الكرام الخلفاء الراشدون الأربعة والإمام الشعبي والثوري وجماعة من المحدثين واختاره الامام ابو حاتم ابن شبان السجستاني عليهم جميعا الرحمة الله ورضوانه كما حكى ذلك عنهم الامام القرطبي في اوائل تفسيره في الجزء الاول صفحة اربعين وخمسين ومئة في مطلع تفسير سورة البقرة وهذا القول هو الذي مال اليه الامام السيوطي ورجحه وسار عليه في تفسيره الجلالين وقرره أيضا في كتاب الإتقان في علوم القرآن في الجزء الثالث صفحة أربعين وعشرين ثبت في تفسير ابن المنكر عن الإمام الشعبي عليه رحمة الله إمام التابعين أنه قال لكل كتاب سر لكل كتاب سر وسر القرآن الحروف المقطعة فهي سر الله فلا تفشوه هي سر الله فلا تفشوه وليس المراد أننا نعلمه ونهين عن كتمانه لا أي هذا سر الله واستأثر الله بعلمه فلا تتكلم فيه فإذا كان هذا مما استأثر الله بعلمه ولم يعلم أحدا به فلا تفشوه لا تتحدث به ولا تتكلم حوله فلن تقف على حقيقة المراد منه سر الله فلا تفشوه وعلى هذا القول نقول ما قلته آنفا حروف مقطعة من لغة العرب ذكرت في أوائل بعض سور القرآن الله أعلم بالمراد منها وقد ثبت في تفسير الطبري وتفسير عبد الرزاق عن حبر هذه الأمة وبحرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال التفسير على أربعة أوجه التفسير على أربعة أوجه تفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعرفه العرب من كلامهم وتفسير يعرفه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله ومن ادعى علمه سوى الله فهو كذاب التفسير على أربعة أوجه تفسير لا يعذر أحد بجهالته هذا الذي لا يعذر أحد بجهالته اختلف علماء الكرام رضوان الله عليهم في بيان المراد منه فذهب الإمام الزركشي في كتابه في علوم القرآن البرهان وتبعه الإمام السيوطي في الإتقان إلى أنه ما لا يعذر أحد بجهالته المراد منه أنه واضح يستوي في إدراكه كل أحد كقول الله جل وعلا مثلا الحمد لله رب العالمين وكقول الله جل وعلا فعلم أنه لا إله إلا الله يدرك كل أحد معنى هذا الكلام انا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن ياتيهم عذاب أليم لا يعذر أحد بجهالة هذا واضح والذي ذهب إليه الإمام الطبري قبل هذين العالمين عليهم جميعا رحمه الله إلى أنه ما لا يعذر أحد بجالته هو أمور الحلال والحرام وقال هذا خبر من ابن عباس رضي الله عنهما على أن من تفسير القرآن ومن تأويل القرآن قسم لا ينبغي لأحد أن يجهله وينبغي أن يتعلمه وهو ما يتعلق بحلال القرآن وحرامه فما الذي أحل الله فيه وما الذي حرم لا يعذر أحد بجعاله هذا وحقيقة لا عذر للإنسان في دار الإسلام فينبغي أن يتعلم ما اوجبه عليه ربنا الرحمن جل وعلا وإذا فعل ما يخالف القرآن ثم قال أنا جاهل ومعذور لا يعذر أحد بجهالته ولعل ما أراده الإمام الطبري هو أقوى وأغ... وأولى من... من تفسير الإمام الزركشي والسيطي لكلام ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين لأنه ورد في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين لا يعذر أحد بجهالته من الحلال والحرام هذا نوع يجب على كل أحد أن يتعلمه وهناك نوع آخر من أنواع التفسير يعرفه العرب من كلامهم تبت يدا ابي لهب وتب قد يخفى معنى التباب على كثير من المؤمنين لكن العرب بوصفهم مسلمين اولى كل من ينطق باللغة العربية ويقصد بالعرب من نزل عليهم القرآن يتكلمون باللغة العربية للعرب في هذه الأيام الذين أفسدتهم العجمة ولعل العرب يزيدون الآن في العجمة والعامية والجهل باللغة العربية على الأعاجم العرب الأقحاح المتقدمون سواء كانوا مسلمين أو لا لو سألت أبا جهل ما معنى تبت يدا ابي لها يقول تبت هلكت وخسرت وشقيت التباب هو الهلاك والخسران هذا تفسير يعرفه العرب من كلامهم والقران نزل بلسان عربي مبين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين قل الطير معروف وهو الذي يطير بجنحيه في الفضاء الهدهد حيوان معروف هذا يقوله العرب ولا داعي لان يعلمهم الإنسان تفسير هذه الآية هذا الأمر الواضح الظاهر البين صار ملتبسا على كثير من المتحذلقين المتفلسفين في هذه الأيام بعض الناس ويسكن الآن في المدينة المنورة على نبينا صلوات الله وسلام يقال له حيدر جوادي أصله من بلاد العراق وغالب ظني أنه شيعي إن لم اجزم بذلك يقول في تفسير قول الله وتفقد الطير فقال مالي لا ارى الهدهد الطير يعني الجيش والهدهد هو أمير الجيش تفقد جيشه ثم قال مالي لا ارى قائد الجيش حاضرا سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم لو سالت نساء الباديه التي يعرفن لغة العرب نساء البادية ما معنى الطير قول الطير هذا مثل الحمار معروف عندما يقول الله كمثل الحمار يحمل أسفار معروف معناه والهدهد معروف فإذا جئت الآن لتقول الطير بمعنى الجيش والهدهد قائد الجيش حقيقة أخرجت القرآن عن اللغة التي نزل بها ولذلك قال ائمتنا من ترجم القرآن للغة أخرى وقال هذا هو كلام الله فقد كفر لأن الله يقول بلسان عربي مبين لا مانع من أن يشرح كلام الله بأي لغة أما أن يقال هذه ترجمة بمعنى يجوز أن نقرأ الترجمة مكان المترجم مكان كلام الله وذاك يحل محله فلا ثم لا إذن تفسير يعرفه العرب من كلامه وتفسير يعرفه العلماء وهو يتعلق باختصاصهم من أمر العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وغير ذلك هذا مما خص الله به العلماء والاصطلاحات الشرعية فالصلاة مثلا في لغة العرب الدعاء لكن علماء الشريعه يعلمون معنى للصلاة لا يعلمه العرب الأقحاح ان هذا تفسير شرعي أقيم الصلاة ليس المراد منها الدعاء المراد منها أقوال وأفعال مفتتحه بالتكبير مفتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة يعرفه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله ومن ادعى علمه سوى الله جل وعلا فهو كذاب عندنا من أنواع التفسير تفسير استأثر الله بعلمه يدخل فيه الحروف المقطعة يدخل فيه الحروف المقطعة فهذا مما استأثر الله بعلمه يدخل في هذا الذي استأثر الله بعلمه حقيقة صفات ربنا جل وعلا وكيفية صفاته وكنه ذاته هذا كله مما استأثر الله بعلمه الاستواء معلوم والكيف مجهول والحروف المقطعه معلومه ا ا لام لام ميم, ميم هذا تفسيرها الالف معروف بلغه العرب واللام معروفه والميم معروفه ن والقلم وما يسطرون ما معنى نون معناها نون حرف من حروف لغه العرب ذكره الله لحكمه وله معنى ما هي الحكمة وما هي المعنى الله أعلم بمراده من كلامه كما يقول لنا الرحمن على العرش استواء نقول الاستواء معلوم والكيف مجهول الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه فإذا الأحرف المقطعه على هذا القول هي مما استأثر الله جل وعلا بعلمه إخوة الكرام يقرر الإمام الرازي هذا الأمر في تفسيره في الجزء الثاني صفحة خمسة في مطلع تفسير سورة البقرة أيضا يقول ما كلفنا الله به ينقسم إلى قسمين اثنين القسم الأول ندرك وجه الحكمة من تكليف نبه كلفنا الله به أمرا أو نهيا أو تصديقا ندرك وجه الحكمة من ذلك فهذا الحكمة ظهرت لنا فيه وأمره ووضعه معلوم نهانا الله عن الزنا كل واحد يعلم سبب النهي إنه كان فاحشة وساء سبيلا نهانا الله جل وعلا عن عقوق الوالدين وأمرنا بإكرامهما وصلة الأرحام وهكذا أمور كثيرة أمرنا الله بالزكاء الحكمة هنا تدرك وهناك نوع آخر كلفنا الله به ولا ندرك الحكمة من تكليفنا به لكننا نجزم ونقطع بأن هذا له حكمه لكننا ما وقفنا عليها فالله جل وعلا عندما أمرنا أن نصلي الفجر ركعتين والظهر اربع والعصر اربع والمغرب ثلاث ركعات والعشاء اربع ركعات لو قال ما الحكمه من هذا؟ ما الحكمة من هذا؟ لما كان الفجر ركعتين والظهر أربعة؟ قل الله أعلم بهذه الحكمة فرض علينا هذا الأمر ما ظهر لنا وجه الحكمة من ذلك نمتثل هذا وله حكمة في ذلك قطع وهنا كذلك هذه الأحرف المقطعة لها حكمة وذكرت لمعنى لكننا نحن لا ندرك ذلك المعنى ولا نقف على هذه الشكمة وإذا كان الإنسان لا يدرك المعنى ولا يقف على هذه الشكمة يبقى قلبه متعلقا بذلك الأمر متفكرا فيه يريد من يعلمه عنه والله هو العليم به فاستغراق القلب بهذا وتعلقه به هذا مقصود للشارع ألف لام ميم ما معنى إذا قلت إلى ربك ورجعت إليه يخبرك عن هذا التفسير وهكذا ما يشكل عليك من شرع الله الجليل له معنى وذكر لحكمة فإذا لم نعلم هذه الحكمة القلب كما قلت يبقى متعلقا بهذا الأمر وتعلق القلب بالأمور الشرعية وأن يستغرق الإنسان همه فيها هذا امر مقصود للشارع ثم بعد ذلك إذا رجعت إلى ربك تتكتك تكشف لك الحقائق كما أخبرنا الله جل وعلا عن ذاته بأنه يتصف بصفات عظيمة فمنها أنه له وجه مبارك ذو الجلال والإكرام يبقى الإنسان متعلقا حقيقة بوجه الرحمة ويتمنى أن يراه فالتعلق هذا التعلق هذا مقصود بالمشارك ثم بعد ذلك إذا رجعت إليه وأكرمك الله بمغفرته ورضوانه ترى نور وجهه سبحانه وتعالى نسأله الشوق إلى لقائه ولذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنة مضله إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين إذا ما أخبرنا الله به ما أمرنا به ما نهانا عنه ما كلفنا به ينقسم إلى قسمين قسم ندرك وجه الحكمة فيه وقسم لا ندرك وجه الحكمة فيه, فيه. ما لا ندرك وجه الحكمة فيه هو أقوى في تعبدنا لربنا مما أدركنا وجه الحكمة فيه لأن ذاك قد يفعله بعض الناس من أجل تلك الحكمة أي لمصلحة عاجلة ما لا ندرك وجه الحكمة فيه هو أقوى في تعبدنا لربنا مما أدركنا وجه الحكمة فيه لان ذاك قد يفعله بعض الناس من أجل تلك الحكمة أي لمصلحة عاجلة فإذا قيل لهم إذا اقترفتم الزنا أصبتم بالبلايا والرزايا والنكبات والمصائب والأسقام والأمراض قد يمتنع بعض الناس عن الزنا من أجل حظ العاجل لا من أجل طاعة الله جل وعلا فعندما يقال له ابتعد عن هذا لما الحكيم أمرك أن تبتعد عنه فقط ما ظهر لك وجه الحكمة في ذلك فتمتثل هذا أظهر وأقوى في عبوديتك لربك مما ظهر لك فيه وجه الحكمة لأن ذا قد يفعله كما قلت بعض الناس من أجل حظ عاجل وأما هنا فلا يفعله الناس إلا طاعة لله جل وعلا وتسليما إخوتي الكرام وإذا كان الأمر كذلك فنقول هذه الأحرف المقطعة هي من حروف لغة العرب ذكرت في أوائل بعض السور الله أعلم بمراده منها لا نعلم وجه الحكمة منها ولا يجوز أن ندخل عقولنا لأجل أن نعرف الحكمة التي من أجلها ذكرت هذه الأحرف في كلام الله جل وعلا ولا يجوز أن نعترض على ربنا ونقول كيف ذكر شيء وما علمناه من جميع الوجوه قلت علمناه من بعض الوجوه وهي حروف من حروف لغة العرب ويسألونك عن الروح ما الذي عرفناه منها أنها من أمر الله فقط طيب هذا فيه إعلام لنا بحقيقة الروح أبدا أذا استأثر الله بعلمها ما يعلمها أحد من خلقه قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا فالروح نقول هي سر الحياة فينا استأثر الله بعلمها وهنا كذلك أحرف مقطعة من حروف لغة العرب استأثر الله بعلمها ما أدرك العقل وجه الحكمة فيه فبها ونعمة وما لم يدرك وجه الحكمة فيه في تكليفنا فيه فليسلم لربه لأن هذا تنزيل من حكيم حميد وواجب العقل مع النقل هو هذا أن يسير العقل في دائرة النقل في دائرة الوحي وأن يفهم ما اتى به الوحي وأما أن يخرج العقل على الوحي وأن يعترض المخلوق على الخالق فهذا هو الخذلان المبين ولذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في بدائع الفوائد في الجزء الرابع صفحة 80 و100 يقول وظيفة العقل أن يفهم النقل لا أن يعترض عليه ولا أن يخطئه وإلا سيخطئ المخلوق خالقه يقول والذين عولوا على عقولهم من طوائف هذه الأمة ثم بعد ذلك حاكموا الوحي إلى عقولهم وأقيستهم ضلوا، فعلماء الكلام أرادوا أن يحاكموا صفات الرحمن جل وعلا إلى عقولهم وهذيانهم آل بهم الأمر إلى نفيها علماء النحو أرادوا أن يحاكموا القراءات الثابتة المتواترة عن خير البريات عليه صلوات الله وسلامه عن رب الأرض والسماوات إلى ما ثبت عند بعضهم من أقيسة النحويه إنما في مدارس الكوفة أو في مدارس البصرة فال بهم الشطط إلى رد بعض القراءات المتواترات أهل الآراء والأقيس عندما أرادوا أن يحاكموا نصوص الأحكام إلى أقيستهم وعقولهم أدى بهم الأمر إلى نفي تلك الأحاديث والاعتراض عليها وتقدم معنا قول بعض الضالين في هذا الوقت أنه يرد حديث الذباب وأن ذلك لا يقدح في دينه ولا غضاضة عليه على الإطلاق لأنه ما وافق عقله وظيفة العقل مع النقل أن يسير في دائرته وأن يتبع نوره لا أن يخرج عنه وأن يضلله وإلا سيكون المخلوق خالقا وسيكون هذا البشر الذي لم يؤت من العلم إلا قليلا يعترض على من هو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهل جهلانه يتغمغموا ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم أنت عندما تتعلم بعلمك تكشف جهلك لا لتصل إلى العلم فالعلم هذا صفة من صفات الله لا تحصل في أحد على وجه التمام والكمال على الإطلاق ويبقى حال المخلوق وما أتيتم من العلم إلا قليلا والذي يحيط بكل شيء هو رب العالمين سبحانه وتعالى هذا من خواصه ومن صفاته التي استأثر الله بها فلم يعطي هذا العلم على سبيل الإطلاق لكل أحد فما علمت وجه الحكمة فيه فبها ونعمة وإلا سلم لخالقك فأنت عبد وحذار حذار أن تعترض على شرع الله جل وعلا إخوة الكرام ذكرت مرارا وأعيده الآن أن العقل مع النقل كالعين مع الشمس فعين بلا شمس لا ترى وعقل بلا وحي لا يهتدي فوظيفتك إذا كنت عاقلا تقدر نفسك وتقف عند حدودك وتعظم ربك أن ما أمرك الله به إذا علمت وجه الحكمة فيه فالحمد لله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 والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ما ظهر لنا وجه الحكمة فيه وهو محكم وما لم يظهر لنا وجه الحكمة فيه ومعناه على التمام من جميع الوجوه ومن المتشابه كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الالباب والمعتمد أن المحكم وهذا وأصح ما قيل من أقوال ثلاثة هي أقوى أيضا ما قيل في تعريف المحكم والمتشابه أن المحكم ما علم العباد معناه والمتشابه ما استأثر الله بعلمه لا يمكن للعباد أن يقفوا عليه هذا متشابه وهذا أقوى ما قيل في تعريف المحكم والمتشابه وقيل وهو قول ثاني لهذا المحكم ما احتمل معنا واحدا لا يحتمل غيره والمتشابه محتمل احتمل عدة معاني فلابد من مرجح ومبين لأحد هذه المعاني فصار متشابها لأنه يحتمل هذا ويحتمل هذا وقيل وهو قول ثالث المحكم هو الثابت الذي لم ينسخ والمتشابه هو ما نسخ فيشتبه الأمر على الناس فهو منسوخ مع أنه موجود في الشريعة فقد يعمل به بعض الناس ويلتبس ينتبس الامر عليك ما هو الحال مثلا في آيات الخمر فانزل الله جل وعلا ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في ما طعموا اذا ما اتقوا امنوا الصالحات ثم اتقوا امنوا ثم اتقوا واحسن والله يحب المحسنين الايه نازله في بيان عذر المتقدمين الذين ماتوا وفي بطونهم الخمر ومنهم سيد الشهداء هذه الامه حمزه أسد الله وأسد رسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن حمزة وعن سائر الصحابة الكرام الطيبين ماتوا في بطونهم الخمر فلما حرمت الخمر قال الصحابة كيف بإخواننا ماتوا وهي في بطونهم فأنزل الله هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا أحسن ثم اتقوا ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا أحسن والله يحب المحسنين فإذا إذا استقاموا على ما شرعه الله في نهاية الأمر واتقوا شربها الذي صدر منهم في أول الأمر فلوس عليهم حرج في ذلك كانت مباحة ثم بعد ذلك نسخت الإباحة وثبت التحريم فليس عليهم إثم فيما سبق هذه الآية نزلت في معالجة هذا الأمر فاستشكل بعض الناس وقال ليس علي حرج في أن أشرب الخمر إذا اتقيت الله وعملت الصالحات فقيل له لو اتقيت الله لما شربت الخمر لأن هذه نزلت عذرا للماضيين وحجة على الباقين لئلا يشربوها بعد ذلك إذا كانوا من المتقين فإذا المحكم هو الثابت الذي لم ينسخ والمتشابه هو المنسوخ وأظهر الأقوال كما قلت أولها المحكم ما علمنا المراد منه والمتشابه ما استاثر الله بعلمه فلم يطلعن عليه يدخل في هذا كما قلت الحروف المقطعة هي حروف من لغة العرب ما معناها وما المراد منها ولما ذكرت وإشارة إلى أي شيء الله أعلم بمراده هذا مثل الروح كيف حقيقتها ماهيتها هذا مثل أيضا حقيقة صفات الله ما كيفيتها ما وضعها ما واقعها كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك والعجز عن درك الإدراك إدراك والبحث في كنه ذات الإله إشراك وهنا الأمر كذلك ما لم نعلم وجه الحكمة فيه نقول آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا اولو الالباب كان بعض الأستاذة الزنادقة يدرس في كلية التربية في أبها وهو من بلاد العراق ايضا اسمه إبراهيم وكان يدرس التربية وعلم النفس فقيل له يا أستاذ لما سميت بإبراهيم قال سماني أهلي باسم المجنون إبراهيم الذي أراد أن يذبح ولده من أجل أن الله أمره بذبح ولده في المنام هذا مجنون, هذا مجنون يسفيه هذا مجنون يسفيه هذا خليل الرحمن الذي جعل قلبه للرحمن وبدنه للنيران وماله للضفان وولده للقربان وشهد ربنا بطهارة قلبه إذ جاء ربه بقلب سليم هذا مجنون أم المجنون أنت ووالله إن, إن المجنين يترفعون أن تنتسب إليهم يرتفع ترفعون لأن في هذا تنقيص لهم عندما ننسبك إليهم إنما أنت من, من قال الله فيه أولئك كالأنعام بل هم اضل قيل له لما لم تتزوج قال ما نضجت للآن حتى أتزوج ثم قال له فماذا تعمل بشهوتك يقول هو عن نفسي هذا الخبيث الرقيع السافل استاذ في كلية يقول أستمني في الأسبوع مرتين يكذب والله يستمني في الليل عشرين مرة ليستمي في الأسبوع مرتين قال ونحن الطلاب ماذا نفعل قال امر سهل تستنون تحت الشجرة أو في السيارة أو في المطعم في ساحات الكل يجلس الطلاب ويعبثون باعضائهم هذا السافل الرقي يقول هذا الكلام وأخبرني بعض الإخوة عندما جرى منه هذا أنهم تكلموا مع المسؤولين من أجل إيقافه عند حده فأرادوا يعني أن يحتضن الأمر وأن لا يتطور قالوا نصرفه في نهاية السنة وهي على وشك الانتهاء ولا نريد أن نعمل ضجيجا في البلد, في البلد وصرفا إلى غير رجعة أسأل الله أن يعجل عقوبته وعقوبة كل ظالم خبيث إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين انظر لهذا الوالد الحليم مع هذا الوالد الكريم عندما قال له يا بني إني أرى في المنام اني أذبحك فانظر ماذا ترى هذا الآن رؤية الأنبياء وحي فلا مجال نام رؤيا ولا لرأيك لا مجال لرأي ولا لرأيك قال يا بتي فعل ما تؤمر هذا أمر من الله ستجدني إن شاء الله من الصابر فجاء الشيطان الشيطان إلى خليل الرحمن إبراهيم وقال له أن تتأخذ ولدك لتذبحه وهذا ثلث كبدك قال وعلام أذبحه لماذا أذبحه قال لأنك تزعم أن الله أمرك في المنام أن تذبحه قال يحق للعبد أن ينفذ أمر الرب لكانت المسألة أمر من الله أن ترد يا لعين فآيسا من إبراهيم ذهب إلى الولد إسماعيل قال تدري أين يذهب بك والدك قال إلى أين قال ليذبحك قال وعلى من قال يزعم أن الله أمره أن يذبحك قال فلينفذ أمر ربه فذهب إلى الأم فقال أي تدرينا أين يأخذ إبراهيم ولدك إسماعيل قالت إلى أن قالت قال ليذبحه قالت ولم يس يذبحوا قال يزعم أن الله أمره بذبحه قالت فلنفذ أمر ربه ولو أنك تبن عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قلولا منهم هم الراسخون في العلم الصالحون المتقون الذين يؤمنون حقيقة كل من عند ربنا وما يذكر إلا اولو الالباب وإلا ليس الدين الله مصالح عاجلة وأهواء توافق أنفسنا نفعلها عندما توافقنا ونتركها عندما تتعارض مع أهوائنا رضي الله عن العبد الصالح الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز عندما يقول إياك أن تقبل الحق إذا وافق هواك وترده إذا خالف هواك فإنك تعاقب في الحالتين تعاقب في الحالتين إنك ما قبلته من أجل أنه حق من أجل أنه وافق الهوى ولذلك عندما خالف الهوى رددته وكم من الإنسان يؤله نفسه كم أرأيت من اتخذ إلهه هواه والله إن كل من يعترض على شرع ربه فقد ألها عقله وجعل لله ندا واحتكم إلى الطاغوت وهذا الرأي وهذا العقل انت حالك كما قال الله وما اوتيتم من العلم إلا قليلا فإذا كان الأمر كذلك فعندما يأتيك توجيه من ربك إذا أدركت المراد منه فبها ونعمت وإلا فاحمد الله حمدا لا ينتهي وقل آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الالباب لا إله إلا الله إذن على هذا المعنى الف لان حروف مقطعة من حروف اللغه العربية ذكرت في أوائل بعض السور القرآنية لحكمة الله أعلم بها ومعناها من جميع الوجوء لا يعلمه إلا المتكلم بها وأما نحن فما أطلعنا الله على ذلك سبحانه وتعالى أطلعنا على ما نحتمله ونتحمله وحجب عنا أشياء كثيرة لا نحتملها ولا نتحملها وهذا الذي يناسب ضعفنا والعلم من جميع جهاته وحيثياته يناسب كمال الله جل وعلا يقول علماؤنا علم الله جل وعلا بمثابة بحر لا نهاية له وتقدم معنا الإشارة إلى شيء من هذا عند مستثنى من الآيات في سورة لقمان أنه مدني في هذه السورة المكية ولو أننا في الأرض من شجرة أقلم والبحر يمده من بعد سبعة أنهر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم هذا البحر سال منه ماء قليل إلى واد عظيم هذا الوادي تفرعت منه أنهر بمقدار ما تتحمل تلك الأنهر توزع منها جداول جداول صغيرة وتلك بعد ذلك أعطت أيضا هذه الجداول إلى غيرها من هذا الماء القليل فهذا العلم الكثير الذي هو في البحث البحر هذا بمثابة علم الله جل وعلا ما حصل في الوديان هذا بمثابة ما وهب الله للأنبياء عليهم الصلاة والسلام الانهر التي تفجرت من تلك الوديان وسال منها مياه من إلى تلك الانهر هي ما حصل للعلماء ورثه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم بعد ذلك هذه الجداول ما أخذه الناس من هؤلاء العلماء ثم بعد ذلك علموا به أولادهم وعلم به أهلهم أما أنك تضع في هذا الجدول الذي ساق ساقيه صغيرة ما في ماء البحر حقيقة لا يحتمل لا يحتمل ولذلك قال الله كونوا ربانيين والرب والربي هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كبارهم فلا بد من أن ترفق بهؤلاء الناس أنت أخذت نهرا من ذلك الوادي هذا النهر لا يحتمل أن تصرف ماءه بكامله إلى جدول لا يمكن لا يمكن إلى ساقية صغيرة لا يمكن أن تتحمل ماء النهر فتخرب فيخرب ذلك الجدول ويفسد ويصبح الطوفان بعد ذلك والفساد والشبع فإذا تصرف إلى الناس على قدر ما يتحملون خاطب الناس على حسب عقولهم كلموهم على حسب ما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإذا حدثت قوما حديثا لا تدركه عقولهم كان عليهم فتنة فإذا النهر أخذ من الوادي الوادي من البحر والجدول أخذ من النهر لا يمكن أن يوضع ماء النهر في الجدول ولا ماء الوادي في النهر ولا ماء البحر في ذلك الوادي وهنا الأمر كذلك وما اوتيتم من العلم إلا قليلا هذه الحروف المقطعة في بعض سور القرآن حروف من لغة العرب لها معنى وذكرت لحكمة الله اعلم بمراده هذا القول الأول وكما قلت هو قول الخلفاء الراشدين الاربعه وجمهور السلف الكرام رضوان الله عليهم اجمعين والقول الثاني قيل هذه حروف من لغة العرب ولها حكمة ولها معنى وكل هذا محل إجماع وذلك المعنى وتلك الحكمة ندركها عن طريق الاستنباط والاجتهاد فإذا أعملنا عقولنا بإمكاننا أن نقف إلى المراد من هذه الأحرف المقطعة والذين قالوا بهذا القول وبحثوا في عقولهم ليصلوا إلى مراد الله من هذه الأحرف المقطع اختلفوا فيما بينهم على أقوال كثيرة يقول الإمام القرطبي اختلفوا فيها على أقوال عديدة هذا غير القول الأول هذا القول الثاني الآن اختلفوا على أقوال عديدة يقول الإمام الثعالبي صاحب كتاب الجواهر الحسان في تفسير القرآن وهو غير الإمام الثعالبي الذي تقدم معنا ذاك تقدم معنا في سنة 420 وكسورة لبظن في القرن الخامس وأما هذا فتوفي سنة ست وسبعين وثمانمائة وتقدم معنا اسم تفسير الثعلبي الكشف والبيان عن تفسير القرآن تقدم معنا هذا عنده الأحاديث التي ذكرت في فضائل السور وقل هو أول من فتح الباب وأورد هذا الحديث الموضوع وتبيعه الواحد ثم تبعه من جاء بعدهما لكن هذا الإمام الثعلبي من بلادي الجزائر له كتاب في التفسير في أربعة مجلدات الجواهر الحسان في تفسير القرآن يقول في الجزء الأول في صفحة ثلاثين تعددت أقوال العلماء فيها على القول بأننا ندرك معناها إلى اثنى عشر قولا إلى اثنى عشر قولا والإمام السيوطي في الإتقان في الجزء الثالث صفحة ثلاثين أيضا ينقل عن الإمام بن العربي صاحب كتاب احكام القرآن أن الأقوال فيها وصلت إلى عشرين قولا يقول أو بكر ولا أعلم أحدا يتكلم فيها بعلم ولا يصل فيها إلى فهم إنما من باب الاجتهادات والاستنباطات وهذه الأقوال الثلاثين التي يقول عنها أبو بكر بن العربي يزيد عليها شيخنا عليه رحمة الله في كتابه أضواء البيان في الجزء الثالث صفحة خمسة وتكلم على الحروف المقطعة عند تفسير سورة هود ولم يتكلم عليها قبل ذلك وسأذكر لما تكلم عليها عند تفسير سورة هود عند بيان الأقوال في معنى هذه الحروف المقطعة على القول بأنه يمكن لنا أن ندرك معناها وأن نعلم المراد منها يقول شيخنا عليه رحمة الله بلغت الأقوال فيها إلى نحو ثلاثين قولا وهذه الثلاثين زاد عليه الحافظ بن حجر في الفتح في الجزء الثامن صفحة خمسمائة وأربع وخمسين فقال زادت على ثلاثين قولا على القول بأنها لها معنى وذكرت الحكمة وتلك الحكمة وذلك المعنى ندركهما ونقف عليهما ما المراد وما هو المعنى وما هي الحكمة زادت الأقوال على ثلاثين قولا كما يقول الحافظ ابن حجر هذه الأقوال التي زادت على الثلاثين سيقتصر على عشرة منها تجمع هذه الأقوال إن شاء الله وأدخل في ثناياها الأقوال الفرعية التي يمكن أن تنضم إلى أصول هذه الأقوال وهي عشرة وهذا كما قلت على القول الثاني أما القول الأول فتقدم معنا قول جنهور السلف وهو اختيار الخلفاء الراشدين الأربع رضوان الله عليهم أجمعين بأن هذه الأحرف من قبيل المتشابه الذي استأثر الله بعلمه فنقول ألف لام ميم حروف مقطعة من لغة العرب الله أعلم بمراده منها ولا نتكلم فيها بأكثر من هذا هذا كما لو سئلنا عن الروح نقول سر الله جل وعلا فينا به نحيا لا ندرك حقيقته ولا كنه ولا كيفيته وكما لو سئلنا عن حقيقة صفات الله جل وعلا فنقول الاستواء معلوم الكيف مجهول الله أعلم بحقيقته فلا يعلم كيف الله إلا الله ولا يعلم كيفية صفات الله إلا الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهكذا الأحرف المقطعة وعلى القول الثاني كما قلت هذا المعنى وتلك الحكمة بإمكاننا أن نقف عليهما عن طريق الاجتهاب والاستنباط والنظر إلى السياق ومع عرفة مراد الشارع عن طريق القرائن فنحدد معنى هذه الحروف المقطعة طيب ما هو المعنى اختلف كما قلنا إلى أكثر من ثلاثين قولا سنقتصر على عشرة منها أظهر هذه الأقوال العشرة وأقواها، وهو الذي ذهب إليه جم غفير من علماء هذه الأمة الصالحين أن هذه الأحرف المقطعة ذكرت في أوائل بعض سور القرآن إشارة إلى إعجاز هذا القرآن وأنه من كلام الرحمن. هذا هو المعنى. ألف لام ميم حروف مقطعة ما معناها؟ معناها أن الله يتحدى العرب بها كيف يتحداهم؟ يقول لهم أنتم تقولون إن هذا إلا كن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون تقولون هذا القرآن كذب مختلق وأعانه عليه من أعانه إذا كان الأمر كذلك هذا القرآن مركب من حروف لغة العرب من الألف واللام والميم والكاف والهاء والياء والعين والصاد من لغتكم وأنتم أئمة البيان والفصاحة وفيكم الخطباء المصاقع فإذا كان محمد عليه صلوات الله وسلام افترى هذا القرآن واختلق وهذا من تأليفه وما نزل عليه به جبريل على نبينا عليه صلوات الله فمحمد بشر عليه صلوات الله وسلام وما مرتفع جهده وعلى قدره فهو بشر وبإمكان البشر أن يأتي بما اتى به بشر آخر فاجتمعوا أنتم هو فرد وتقولون أعانه جماعة من الفصحاء والبلغاء فاجمعوا فصحاءكم وبلغاءكم وإنسكم وجنكم ليل نهار وهاتوا سورة من مثل سور القرآن فإذا عجزتم تبين أن هذا ليس من كلام محمد عليه الصلاة والسلام ولا من كلام بشر على الإطلاق إنما هذا من كلام الله تنزيل من حكيم حميد اذن ألف لا مين من حروف لغة العرب ما المعنى ما معناها وما الحكم من ذكرها لتحدي العرب كأن الله يقول لهم القرآن مؤلف من هذه الأحرف فإنت بقرآن من مثل هذه الأحرف إن كنتم صادقين ثم انظر للحكمة من ذكر هذه الأحرف بصورة معينة تقرر هذا القول كما قاله الذين قالوا بهذا القول هذا القول اولا قال به المبرد واختاره جمع عظيم من المحققين وهو الذي مال إليه شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان ونقله الإمام القرطبي عن قطرب والفراء ومال إليه الإمام ابن كثير وقال إليه ذهب الإمام العلام شيخنا ابن تيمية والحافظ أبو الحجاج المزي شيخ الإمام ابن كثير ووالد زوجته عمه في المصاهرة قال به أئمة كرام هذا القول الذي قاله هؤلاء الأئمة حقيقة يوجد ما يشير إليه فانتبه لهذه الإشارة أولاً استقراء القرآن يدل على هذا المعنى والاستقراء من الأدلة المعتبرة التي يعول عليها الناس في تقرير الحقائق والأمور استقراء القرآن يدل على أن هذه الحروف المقطعة ذكرت للإشارة إلى إعجاز القرآن وأنه من كلام الرحمن وليس هذا من كلام أحد من بني الإنسان كيف هذا؟